أهله مسرورا، إنه ظن الليل أن يحور بلاء، إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقه والقمر إذا تسقى لا طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون.